الله أكبر وانتهى مصدي وزالت شكوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمتي حلقت في افق الخشوع وقاد شعرا كتاب دموعي عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة حلقت في افق الخشوع وقاد شراكت بدمعاتي ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفله فاذا انا والله لا احد يعكر صحباتي واذا العوالم قدرنت نحوي بعين الغيرات فإذا أنا والله لا أحد يعكر صحبتي. وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيره ان الصلاه بها ثبات القلب عند المحناتي وهي العفاف اذا دعيت الى سعير الشهوات ان الصلاه بها ثبات القلب عند المحناتي وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شيخوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة الله أكبر وانتهى نصدي وزالت شقوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة قلبي بباب الرحمة قلبي بباب الرحمة